بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 117. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له رَبُّ ذلك رب العالمين 118. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها, وقدر فيها أقواتها في أربع أيام في أربعة أيام سلام للسائنين، ثم استوى إلى السماء وهي تدخن، فقال لها ول الأرض إتيَّ طوعاً، فقال لها طوعا أو كرها قالتا أتينا قائمين، فقضاهن سبع سماءات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها، وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم.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 فَإِنَّ بِمَا أُصِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدُوُّ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدْ زُوْمِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ إِنَاللَّهُ الَّذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآياتِنَا يَجْهَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَارًا فِي أَيَّامٍ حساد. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأنا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجَجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاةُ اللَّهِ إلَّا النَّارَ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ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 أنتم تستعثرون أي أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يستعتبوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا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 جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتوا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شيء منه مريب من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات كما منها وما تحمل من أنثى وما تحمل مِنْ أنثى ولا تضع إلا بعلمك ويوم يناديهم أين شعكاء قالوا أذننا قالوا أذننا من شهيد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 مَسَّهُ الشَّرُّ فَلَؤُوسٌ قَنوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَإِرْجَاعَتُهُ إِلَى رَبِّ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْبَشَرِ إنسان أعرب وأنأ بجانبه، وإذا مسه الشر فذود عاب عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرت به من أضل من من هو في شقاق بعيد.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 She